لما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم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 قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا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 قال فبما أغويني لا قعودا له فراطك المستقيب ثم لآتينه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين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 تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلم فَأَطَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُ وَسَاءَتُهُما وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ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 قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهدتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين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 ذلك من آيات الآه لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما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 قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسطة وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين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 قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصئ الآيات لقوم يعلمون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 منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عن هؤلاء أصحاب النار هم فيها خالدون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 وعينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم تدخلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا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 إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار وكذلك نجزي المجرمين لهم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 وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ولذا أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون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 هدى ورحمة لقومه يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء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 تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه صوفا وطمعا إن رحمة الله قريب.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 ألا نراك في ظلال مبيد؟ قال يا قوم ليس في ظلالة ولكنني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.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 إله غيره أ فلا تقول قال الملأ الذين كفوا بقومه إن لنا رأك في سفاهته وإن لنا ظنك من الكاذبين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 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بوتا فاذكروا آلام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 114. من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 115. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 116. وأمطرنا عليهم مطرا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 صدق الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قبّيتنا أو لا تعودن في ملتنا قال أَوَلَوْكُنَّ كَارِهِينَ قَدْ افْتَرِينَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ أُدْنَى فِي مَلَدِّكُمْ بعد إذ نجى الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أيشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما.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 قول فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفامن أهل القرى أن يأتيهم بأسناب ياتو وهم نائمون وأمن أهل القراء أي يأتيهم بأسناد حوض وهم يلعبون أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِلِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّوْنَ شَاءُ أَصَدْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ أَصَدْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فهم لا يسمعون تلك القرآن قص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل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 تَأْتِي بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَ عَصَاهُ فَإِلَٰهٌ يَعْبَثُ مُبِينٌ وَنَزَعَهُ فَإِلَٰهٌ بَيِّنٌ أُولَٰئِ النَّاظِرِ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 قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترخبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحين إلى موسى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 وَمَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لأُخطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قالوا اننا الى ربنا مرجعون وما صفنا مسلمين، وقال الملوك من قوم في العون أتذرموا وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءه ونستحي النساء. Wahai mereka! Dan di atas mereka ada orang yang berada di atas mereka. Mereka berkata: أرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المبتقين قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا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 يد الله ولكن اكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تاتينا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لكم مؤمنين فابسلنا عليهم وفان والجراد والقمل والبصاديع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجربين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا مو سدع لنا رب بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلم. Keshefna anhu rizza ila ajal hamba luhu idahum yan kuthu, faltaqna minhu faazqna hum fi alam bi anhum khalu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 إلى بما صبروا ودمّرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجازنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قومه كونوا على اسنام له قالوا يا موسى جعل لنا الهه كما لهم دعو بايكم الىها وهو قد ولكم على العالم واذا جيناكم من ال فير او سوء العذاب يقتلون ابناكم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 Kata Naa, dan dia berbicara kepada Tuhan-Nya. Dia berkata, "Tuhan, tunjukkanlah aku. Lihatlah kepadaku." Dia berkata, "Kau tidak melihatku, tetapi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 Sufaitu k'ala nasi birasalati, wabikalam. Fakhu ma'ataytu k'wakum min al-shakirin. Waketabna lehul fi al-wa'hi min kulli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 saya akan mengalihkan ayat-ayat yang mereka menganggapnya sebagai benar, yang mereka melihat setiap ayat tetapi mereka tidak percaya, yang mereka melihat jalan yang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 واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهركنا بما فعل السفاء منا إن هي إلا فتلتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكِ قَالَ عَلَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَدْتِينَ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 طيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وغذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه كَهُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْيَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السماوات والأرض. لا كلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمته يهدون بالحق و به يعدلون وقد تعناه مثنتا عشرة أسباطا أمما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 Wzallallana عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن و السلو كلو من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا و لكن كانوا أنفسهم يظلمون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 إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيِّتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ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 الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يثشود فلما عتو حمّانه وقنه كلنا له يكون قردة خاسيد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 وَقَطَعْنَا هُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّمٌ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَا هُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالْسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُهُمْ ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذون ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب إلا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 ما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ضريتا من بعدهم أفتهم كنا بما فعل المبطلون.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 Meyyehdi Allah, fahu al-muhtedi, wmayyubil, fualaikahu al-khasid. Walaqad dzaraina li jannah man kathiran min Hati-hati, hati-hati, hati-hati, hati-hati, hati-hati, hati-hati, hati-hati, hati-hati, hati-hati, hati اسماء والحسنا فدعوه بها وجر الذين يلحدون في <تصفيق> اسماء سيجزون ما كانوا يعملون وبمن خلقنا يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ أَيِّ لا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةِ إِنْ هُوَ إِلَّا لَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ عسى أن يكون قد اقترب أجله فبأي حديث بعده يؤمنون من يغلل الله فلا هادي له ويذرهم يغيانهم يا معدود، يسألونك عن الساعة أيان مر والسماوات والأرض ها تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها قل إن ما علوها عند الله ولكن أكثرا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 ابي يسقل اليها فلم ما توشى حمل حمل خفي ففمرت به فلم من اثقل الدعوى انا صالحا حل نكونا من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعل له شركا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 مَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا